سنت مجلسنا الاخير الله يا اخي من عين ينفعكم يا ظالم الله يا اخي الله من يذكر لنا و الله تعالى في رسالته من هذا كما تحب نسا خاصن میں یہاں چی معلومات سیل الفوائد والمسائل يعني يا أخواني في الله التعليم يحتاج إلى صبر لا كذبنا التعليم يحتاج إلى صبر لا سيما إذا كان المتعلم ما زال في بدي أمره حدثي يعني دوبه استقام يعني استقامته قريبة وطلبه لجعل ما زال في مبتدائه أو كان جلساؤه من عوام الناس فتعليم هؤلاء يحتاج ماذا؟ يحتاج ماذا؟ إلى صبر ولهذا المعلم لا بد عليه أن يستحضر بعد الإخلاص معاني الجهات في سبيل الله لأنه على ثغر من ثغرات الإسلام هكذا لا؟ ومن ذلك يا أطانف الله؟ کہ الله تعالى عبس بتولا ان جاءه لعما وما يدريك لعله يزکا و يذكر فتنفعه بذكر اما من استغنا فانت لهم تصد وما عليك الا ان يزکا اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلها كلا فلابد على المعلم ان يستعظم مثل هذه المعانی والتي تصبره على ماذا على المصابرة والمرابطة والمعاني في ذلك كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما تأخر عن كثير من شأنه تعليم للناس فلربما النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر ويؤخر الناس مثلا فيما يجز له تأخيره كصلاة العشاء الجمعي أخر الناس إلى ثلث الليل لماذا؟ كان يعلم بعض المسلمين وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ترجل من المنبر في الخطبة يعلم بعض من المسلمين وهكذا في أمور شتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصابر نفسه في تعليم هذا المسلمين وكان في ثنايا هذا الأمر يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصب من الناس من يعلم الناس ولكنه عليه وسلم كان يتجشم ذلك بمعرفته عظم أجر أهل الأمر فكان يصابر نفسه بتبليغ رسالة الله جل وعلا للمسلمين لعامة المسلمين إذن المعلم يا أخوان في الله يحتاج إلى صبر والمتعلم يحتاج إلى ماذا إلى صبر والعلم يحتاج إلى صبر ومن صبر نال من صبر نال وفي هذا يقول الشابعي رحمه الله تعالى في نظمه يقول اصبر على مري الجفى من معلم فإن ثناي العلم في نفاراته تهارة سبحانه وتجد معلم من المعلمين فهي ليونه ورحمة وتجد معلم من المعلمين فيه ماذا شدة وقساوة اصبر وان ضررك اصبر يقول اصبر على مري الجفى من معلم لان ثنايا العلم في نفراته ومن لم يذق التعلم ساعه تجر تجرع مر الجهد حياته اسمع هذا وفي ذلك يقول الله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم النبی صلی الله عليه وسلم الان اذا جالس المؤمنین اليس يجالسهم کالمعلم الم يقول عليه الصلاة والسلام انا لکم بمثابة الوالد هكذا ام لا النبی صلی اللہ وسلم اذا صابر نفسهم مع الناس يصابرهم لانه معلوم معهم ويصابرهم من حیث انه يعلمهم كتاب ربهم وهد نبيهم فيقول الله تعالى في ذلك واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بضغادات والعش يريدون وجه اصبر هكذا أم لا جليا هذه المصابرة إذا ما كان المعلم ممن يعلم القرآن ممن يعلم القرآن فمعلم القرآن أكثر من الصبرا لأنه يجلس ويستبع لثلاوات ماذا المسلمين قرآن فيأتي هذا ويقرأ علينا جزء وياتي هذا يقطع عليه جزء وياتي هذا يقطع عليه صفحه وياتي هذا يقطع عليه ورقه وهو فيه كل هذا ماذا نستمر نصحح طبعا هكذا نعمل هني كده اخطات اصبت لا يريد من الناس جزاء ولا ماذا ولا شكر كده تجلس فربما تأخذ من أنقاده الساعتين والثماثة والأربع وهو في ذلك مركز هذه المصابرة حتى فيها نوع من الجهد يصبر ويركز مع تلاوات الطلاب يقوم هذا ويصحح هذا يخطئ هذا ويصورب هذا جهد أم فيمضي على هذا سنين طويلة العشر والعشرين والثماثين والأربعين سنة على هذا الرأي إذا لم يكن صابرا هل يستطيع هل يستطيع یا ذقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حقیم ماذا قال عزیز وسلم خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلم روا هذا الحديث عبد الرحمن السلامی عن طرح الحبيب عن عثمان بن عثمان وكان جلس في مجلس الإقراء قرابة الاربعین عام فقال عبد الرحمن هذا الحديث الذي اقعدني مقعدي هذا من خلافة عثمان الى امار جزید اس کا حدیث کہ اقعدنی اقعدنی صبرنی تحتیل صبر ام بلا صبر لا يعلم الظران ولا السنن لابد من استحبار مفهوم اقعدنی احسنت اقعدنی طب مواصل یا اقانی کلمہ نیشون سؤال سؤال من یجیب ما حکوم صیم یم الشک عندہ حرام وبالتالی هل يصحف الصوم انصامهم الجواب لا يصحف الصوم إلا إذا ماذا إلا ماذا إلا لمعتاد سؤال لماذا جوز في حق معتاد أن يصوم الثلاثین من شعبان عندہ احسنت لان لا يدخل فيم هذا الشك ذكرنا هنا قاعده كليه في ما هي في باب الشك في باب الشك واليقين تفضل عندك ماذا اليقين يزل اليقين احسنت هذه قاعده لكن احسنت اليقين يزل بماذا بيقين مثله نعم لكن بناء احكام الشريعه على ماذا تفضل صواب ولكن على ماذا هذه كذلك قاعده جميله لكن جزئيه احسن طب يا فيصل احسن هذه من طالع الكلي الخامس احسن احكام الشريعه بنيت على ماذا على الشك عن اليقين على شان اليقين نعم احكام الشريعه كلها مبنيه على يقين واديق الله تعالى ماذا لن طبع زوج ان ظن لا يغني من الحق يدل على ان الحق لا يكون الا عن يقين هذا كله حق اذا كله ماذا يا بي ما الله جدا فإن ام عليكم فقدروا له ما معنى فقدروا له وما معنى فقدروا له احسن تقدروا له مثل قوله على ذات من عدتها ماذا 30 هذا هو الصواب وهو قولي وهو ان فقدروا له يعني عدوها 30 اذا هم عليكم اكملوا العد هذا قول جمهور والدلیل على هذا قوله عليه صلی اللہ علیہ وسلم فقدروا له ثلاثی راضی نملا راضی نعم تفرد لما محمد قال بطور آخر بیاتین این شرح بیتین ماشاء الله سؤال سؤال سؤال ذهبی تعریب ذهبی يعنی مقیمتهم مالا مرتفعہ أنا فائد طیب فيه سؤال من ذهب في سؤال الحديد فيه سؤال عيار 21 فيه سؤال عيار 21 اختلف بحسب الفائدة والتعب والجهد الذي مفذول فيها طيب يا أخوان في الله. ما حكم التنجين في الصيام ما حكم العمل بالتنجين في الصيام تغضب يا شرع يا رؤيا الهلال نعم ليس بالامور التي احسنت ما شاء الله طيب اعطني السلام ورحمه فائده التنجيم نوعان التنجيم علم التنجيم نوعان التنجيم يرجع الى النجم والنجم والكواكب السياره في السماء علم التنجيم نوعان عين محرم وعين مشؤوم وكلاهما يسمى في اللغه ماذا تنجيم و كل عام يسمى ماذا تنجيم لماذا لأنه لأن لانه هذا العلم استخدام النجوم ماده هذا العلم استخدام ماذا النجوم في اليوناني فلا الاول يسمى عند عند اهل علم تنجيم حسابي تنجيم ماذا؟ حسابي. يعني أنهم في ماذا؟ في, ماذا؟ في الحساب في حساب, أو في حساب من من من الغرب. هذا مشہور مشہور دلیل وبالنجمهم يهتدون ما شاء الله أحسن أصرح منها سيأتي معنا باب في الأصول مهم جدا هو آخر الأبواب في الأصول في كل كتب الأصول تقريبا خاصة الشافعية منها آخر باب عندهم دائما باب تراتيب الأدلة يقدم من الأصرح في اللخم الأصرح في على قوة ماذا؟ المتكلم أحسن أصرح منه طب واحدا ماذا؟ ولا دي جاي نقول لكم بالتي هذا هذا اصرح من احسن ها اصرح من ذلك قال الله تعالى الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان هذا هو التنجيم الحسابي مفهوم يا اخواني بالله هذا هو التنجيم الحسابي مشروع ام لا الجو الاصل فيه الاباحه نعم مشروع بل ذهب بعض اهل الى انه فرض كفايه اذا تعين لانه يحسب به دخول الشور وماذا وخروجها ذهب بعض بعض اهل العلم الى انه فرض كفايه فلا صفي النوع المباح مطلوب النوع الثاني تنجيم الاستدلالي تنجيم الاستدلال ما هو التنجيم الاستدلالي التنجيم الاستدلالي هو أن تستدل بالنجوم على احداث الارض احداث تقع في الدنيا يقول انظر النجم كذا طلع اذا يوجد اليوم مولود مولود صالح نجم النزل اذا اليوم مات عظيما من العظماء نجم ذهب كذا يقول اليوم يوجد ماذا يسدلون بالحوادث السماوية على حوادث ماذا ارضيه نفهم هذا الذي جاء فيه ما حكم هذا ما حكم هذا الاصل فيه حرمه هذا يا اخواني بالله الذي جعل من ولي حديد زيد نخل جهني يصيحين الذي قال أصبح من عباد اليوم مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بنوئ كذا وكذا يعني بكوكب كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي كافر بي مؤمن بالكوكب ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك ماذا مؤمن بي كافر بالكوكب نعيش الصريحين هذا التنجيم للإستغالي ماذا الأصل فيه ماذا التحريم لأنهم يعتقدون في هذه النجوم مسببة من دون الله هذا هو الأصل فيها نحن نقول هنا الأصل الأصل لأنه لكل أصل له ماذا؟ استثناء بدليلهم نفهم؟ واضح يقولون في الله. طيب سؤال ما حكم التنجيم؟ يعني المشروع التنجيم ماذا؟ الذي هو ماذا؟ الحساب يعني ما حكم العمل بالحساب؟ بحساب النجوم؟ في الحكم على دخول الشهر وخروجه خاصة الصيام يعني ما هو الحكم في العمل بالحساب يعني بالتقويم فيما يخص الصيام والفطر الصيام والإفطار الصوم والفطر فهمتم, فهمتم هذا السؤال أم لا نعم تضب من میرے ہمارے تھا القول في هذه المسألة لا بد فيه من تفصيل القول في هذه المسألة لا بد فيه من تفصيل تفصيل ماذا؟ تفصيل يرجع إلى ذات التحريم بمعنى لا بد أن تعلم أن عند أهل العلم فيما يخص العمل بالحساب في دخول الشهر وخروجه يعني في دخول شهر رمضان وخروجه الحساب عندهم في ذلك الأمر يقع على معنىين المعنى الأول لم يقع فيه خلاف أبدا في تحريمه والمعنى الثاني وقع فيه خلاف والجنهور على منعه انتبهوا معي العمل بالحساب فيما يخص دخول شهر وخروجه دخول شهر رمضان وخروجه في كلام أهل العلم العمل بالحساب يقر على معنيين ليس على معنى الواحد المعنى الأول لم يختلف فيه العلماء على أنه حرام والعجيب أن هذا المعنى هو يطع فيه الخلاف كثير اليوم على العمل في من له لہو و جہان ال أن يؤخذ بالحساب في حالة عدم الرؤية في حالة عدم الاتضاة في حالة غم عليكم وارح أغاني في يعني لم يستطبق أمر هل رؤية الهلال أم لا هل يكملون أو لا يكملون فيقع التعارض بين حالة ماذا غم عليكم وبين ماذا الحساب لأنهم في حال إذا ما غم علينا رؤية الهلال يجب علينا إكمال ماذا؟ العدة فهم يقولون الآن قد رأي بالحساب أن اليوم أغضل رمضان ونحن نقول عندنا إكمال إيش؟ العدة هذا نمو الثاني أن يقع التعارب بين الحساب وبين الرؤية يعني يكون قد رؤية الهلال في سقع من الأسقاع ثم لا به به الحساب الحساب هذا باطل فهمتم أم لا؟ يعني متى ما تعارض الحساب مع لم يقل به أحد من یا الخلاف الموجود, اليوم إذ... الخلاف الموجود في كتب أهل العلم إذا ما تعارض الحساب مع إيش مع إيش لا في حالة ماذا غم عليكم في حالة إكمال هل يأخذون بالرؤية هل يأخذون بالحساب أم يكونوا العدة ثلاثين لكن تعارض الرؤية يعني الهلال قد رؤيا جزما وهم يردون الرؤية ويقولوا نأخذ بماذا الحساب. هذا حرام بلا خلاف بينهم لا يجوز وهذا هو الموجود في هذه الأيام بكثرة يكون قد رؤياً هناك يقول لكن عندنا ما قد رؤي قد رؤوا المسلمون وإن يقول عندنا ما رؤي خلاص نأخذ من هذا من الحساب ما هذا فيه إشكال أخوناً يقول أنه في الله إذن ما حكمه إذن على كلا الحالات هو لا شك ولا ريب لكن لا تخلق بين المسائل إذن ما حكم الأخذ بالحساب في, دخول في, في اتساب شهر رمضان الجواب خطأ وقد يكون حرام بالإجماع الخطأ والممنوع والذي لا يجوز أن تأخذ به بالإجماع أن تأخذ به إذا كنت تعارض مسألة الرؤية هذا لا يجوز وهو ممنوع كذلك على الصحيح في قول جمهور العلماء حتى إذا عارض مسألة إيشه غمّا علیم اعید کلام اعید کلام هل يجوز لنا أن نحتسب التقویم في دخول الصوم وخروجه الجواب دخول شهر الصوم وخروجه الجواب لا على كل حال الاصل الاخذ بماذا بالرؤیاء فإن لم نرى ماذا اكملنا ماذا العدة لكن لابد ان تعلن أن أكثر الخلاف اليوم إنما هو واقع على وجه من الأوجه هو حرام بالإجمع وهو إذا ما عارض الحساب ماذا؟ الرؤية والذي نحن نمنعه ولا نرضى به وجه آخر أخف من هذا وهو مذنوب كذلك أن يلخذ بالحساب والأصل إكمال العدة ماذا؟ ثلاث إذن لا يشرع بحال لا يشرع أن المسلمين يقولون نحن سنصوم غدا لأننا ما رأينا الهلال ونحن سنصوم غدا وإما رأينا الهلال ولكن لأننا نأخذ بماذا بالحساب هذا لا يفرض أنت بين أمرين إما أن تصوم لأنك رأيت الهلال وإما أنك ماذا لا تصوم لأنه ماذا لأنك غم عليكم فتكون العدة ماذا ثلاثة أما مسألة التعارم بين الحسام وبين رؤية الهلال فباطل بالإجماع وهكذا التعارض بين الإجسام وإكمال العدة باطل بالإجماع عفونا باطل على الصحيح يعني السؤال إذا قال أطائل الآن نحن نريد نكمل العدة ثلاثين لكن بحسب الرؤية الفلكية ينبغي أن يرى الهلال اليوم أين نأخذ إكمال العدة أو برؤية الحسام؟ لا يا أخوان؟ لأنه يا أخوان في الله تارة تارة يكون بالرؤية الفلكية يقولون هناك سطع من الناس في العالم سيرون هلال لكن في أقصر برازين داخل غابات الأمازون داخل هناك سيرون نأخذ بهذه الرؤية الفلكية أو بإكمال العدة لأنه غم على كل المسلمين ماذا يا أخوان؟ لكن ماذا؟ إكمال العدة إذن يا أخواني في الله الحساب بالفلكي والرؤية الفلكية كله لا يؤخذ في كل الحالة لكن هناك حالة مجمع عليها وهناك حالة هو الراجع لأنهم قول ماذا الجم處 لأنه عليه الأدلة ليس أنه قول جمه لأنه عليه الأدلة وعليه قول جمه كل منحكم عندماọجكم في الله مفهوم وأنا هنا أbornك يصفونLY هناك عسى الفلكي وهناك رؤية فلكية الرؤية الفلكية يا أخوان يقولون سيرى الهلال في الجزء الشمالي من كل أرضية أو في قطب من الأقطاب لو يجد فيه إنسان لكن سيد الله هناك تسمى الرؤية أيش الفلكية لن يراه أحد ولن يراه مسلم تعتبر أو لا تعتبر تعتبر أو لا تعتبر لا تعتبر يعني عبر يراه المسلمون نظهون أم لا فإن تظلمنا أكل نعم بتهد هل هذا أنه لا يؤخذ بالحساب مطلقا لا يؤخذ بالحساب الفلكي بالتنجيم الحسابي لا يؤخذ مطلقا الجواب بلا يؤخذ لكن في غير ما شرع الله عز وجل إذا كان شرع الله تعالى قد شرع كذاب شرع الله تعالى مقدم عليه هكذاب لا شرع مقدم عليه يصح يصح ولا يصح لا قاعدة يصح في ما لا يصح بالحساب لا لا الحساب لماذا هل في ما يصح اللہ یعنی تارتاً یقبل قرائن تقبل لكن اذا كانت في ماذا؟ لا تقبل الرسول امرها اشد یقبل في القرائن والاعتضاد ما لا يقبل في ماذا؟ في الرسول لا بأس تاخذه ك... كرديث ودليل يعبد لا بأس لكن كدليل أصیل أصر الجوام ماذا؟ لا مفهومن هذا کنام ام لا؟ وارها ام لا؟ من انا تعلموا انه اللابس من اخذ بالحساب لكن الاصل يرجع لايش؟ ترجع لماذا؟ يرجع لماذا؟ نعم يرجع الى الدليل اكمال العداء او ماذا؟ الرؤيا، الرؤيا او ما معنى رديف؟ الرديف يعني عاضد. عاضد عاضد. عاضد سنشد عضدك يا اخيك. سأستدعي الرديف اي هو معنى التتابع لكن هنا المراد ماذا يعض شيئا مفهوم معنا بالله نعم مترادفات متعاضدات فهمت هذا الكلام لا تفهم هذا الكلام هذه تدخل قاعده اصوليه طيب مفهوم يا ابن الله يقبل في القرائن ما لا يقبل في ماذا في الاصل يعني هناك اشياء نقبله كقرينه لكن كاصل لا لانها ليست بقوه الاصول تفهمون هذا الكلام طيب هذا بالنسبة لماذا؟ الحساب طيب قلنا هذا هو الجمهور الجمهور ترك الحساب والأخذ بماذا؟ الأخذ بماذا؟ بالرؤية واضح من الذي خالف هذه المسألة؟ سيتي معنا خلال من خالف هذه المسائل؟ رحمة الله تعالى عليهم طيب أخوان بن الحديث إن شاء الله وعني بن عمر رضي الله عنهما طال ما اسمه؟ ابن عمر عبد الله اسمه عبد الله ها كده عبد الله اسمه عبد الله طيب يا ثاني اذا, اذا اطلق عن ابن عمر المراد به هنا عبد الله من الاحاديث انهم المكثرين فهو من اكثر من روايه ما بعد اثرت من قرشي رحمه الله ويل عمر لهم من الاخوه كثير من هو اكبر ابن عمر تقدم من اكبر ابن عمر بن الخطاب؟ جواب حفصه حفصه واذا يقال له ابو حفص واضح اكبر ابناء ايمن اكبر ابناء ايمن حفصه واذا قيل ابناء الرجل يدخل فيه البنات تفضل اذا قيل ابناء الرجل يدخل فيه اللغه ماذا البنات واضح من طبيعتهم يذكرون اناث في الوصف يذكرون اناث تشريفا لهم كذلك يعني تعظيما لحق النساء أذكرون <تكلم> طيب حبث الله تعالى وأكبر الذكور عبد الله بن عمر كان ولدا ثم توفي من طلب. وإلا أكبر الذكور من عبد الله بن عمر وكان هو ولي العمرية بعد وفاة أبيه عبد الله بن عمر. قال ترى الناس الهلالة ترى الناس ترى الناس يعني أن الناس خرجوا ليرؤون ماذا الهلالة ترى الناس عن الناس انفروا وخرجوا كي الهلال يدخل أم ما حكمه ما حكم أن يترى الناس الأهلة لدخول الشهور وخروج يا خاصة عن شهر الصيام ما حكم هذا الفعل ما حكمه الجواب ما الجواب ماذا يختلف فيها العلم وصحي أنه ينبغي وقد يكون فرض كفاية إذا عين الإمام قال أنتم يقدروننا الهلال لأن المسلمين في حاجة إلى ماذا إلى هذا الأمر هذا هو الصور لكنها ليس عبادة مفردة يعني ما هو مستحب لكل مسلم قال في التاسع والعشرين من شعبان أن يخرج لكي ماذا يرى الهلال لا لا تظنوا عبادة مستقبلة مستحبة إنما على من كانت له القدرة وقد نصب هذا الأمر نعم صار في حقه عبادة من بف وتعاونوا على البري والتقوى وتجيب إذا عين الإمام ولا بد للإمام أن يعين مثل هذه الأمور لأن المصلحة تقتضي ذلك مفهومي أفاني في الله ترى الناس الهلال ما هو الهلال ما هو الهلال أهيل ما هو القمر صحيح أنه يلقون القمر هل تحملون آية فيها ذكر الهلال ها فضل أحسن يسألونك عن الأهيلة قال الله تعالى يسألونك عن الأهل طيب كلمة الهلال مفرداً موجود ما يوجد يوجد ماذا في القرآن نعم الأهل الأهل منازل القمر ذكره الله تعالى ذكر الله تعالى الهلال لكن وصفه الأجمل وهو ماذا, ماذا؟ القمر وسمى سورة في القرآن كلها باسم ماذا القمر لأن الهلال يا أخواني في الله في العرب المرد به ماذا يا أخواني في الله في الغالب أنه إلى في ألسنتهم يعني في ألسنتهم يقصرون به منازله وأحوانه لكن إذا تكلموا عنه من ناحية جمالية فإنهم يصفونه بماذا بماذا بالقمر يا أخواني في فالله يلعن لك الرصفين في مقامهما في منازله قال يسألونك عن ماذا عن له الله كله ما للناس بلحث وعندما ذكر الله تعالى آيته وعظمه وأنها كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بيوصي ماذا؟ اقتربت الساعة وانشق ما قال انشق الهلال؟ قال وانشق ماذا؟ القمر هذا المعنى بلاغه البراد جميل قال ترى الناس الهلال يعني القمر وذكره أن الهلال لأن هذه منزلة منازلية والمنازل منزل الأولى منازل القبر قال ترى الناس هلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته وفي رواية فرأيته عن ابن عمر ليس معنا ذلك أنه رأاه وحده دون الناس لكن كان من أول من رأاه ومن أول من ماذا أخبر فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصاما وأمر الناس بصيامه روها أبو داود والحديث صحيح للإسناد وصعب بن يحاب بن الإبان والحاكم. ترى الناس الهلال سؤال كيف تثبت الرؤيا كيف تثبت الرؤيا المشاهد العينية ولا يشترط لها المكروسكوب ما يشترط الجواب تثبت الرؤية بأن يراها رجل مسلم عدل بأن يراها مسلم عدل يعرف ماذا الهلال ديل ذلك عليهم من, من عمر واختلف أهل العلمي هل يشرع للنساء ذلك وهل تثبت برؤية المرأة والصعي من أقوى أنه يثبت بذلك ولا حرج ما دام أنها من أهل إسلام وأنها ماذا عدل ولا يشرط ذلك الذكور على الصعي الجمهور لماذا لأن المرأة تشهد ولا تشهد المرأة تشهد ولا تشهد تشهد ولا تشهد تشهد وسماها الله عزيزي العدل أمرأتين ممن ترضون من الشهداء لا حرب سؤال هل يشترض اثنين او يجوز واحد خلاف بين اهل العلم لان الاصد في الشهادة اللي تنقص, تنقص عن ماذا عن اثنين كما قال تعالى واشهدوا ذواء عدل منكم ويقيموا الشهادة لله الله تعالى اقيموا الشهادة لله اذا الشهادة لله عز وجل ماذا؟ ما هي الأصف يا ماذا الاثنين لكن في حيث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أطرى شهادة ماذا واحد فذهب الجمهور إلى استثناء دخول الشهر فقالوا دخول الشهر يجوز بماذا برؤية ماذا واحد وهذا صبب عليه فقالوا لا بأس إذن هل يثبت رؤية الهلال برؤية عدل الجواب نعم يتوجد ذلك لماذا للنص والاصل انه يثبت انهي في ذلك ماضها لماذا لانه في الغالب اذا راه واحد فانه يراه ماذا, ماذا؟ جمع ولم يحصل قط انه ما راه الا ماذا هذا نادر جدا نقول فاذا رأاه واحد راه ماذا غيره أبشر أبشر الآن نشرحها واحد واحد إن شاء الله يشير أبشر أبشر نظر يا أطاني في الله يا أطاني في الله الرؤية رؤية يعني دخول الشهر شهر الصيام, دخول شهر الصيام يثبت برؤية ماذا العدل والعدلة لكن لا يقال فيها عدلة يقال في المرأة ماذا عدل وهذا على خلاف الأصل لأن الأصل أنه يثبت بماذا يثبت بماذا وهم يقومون في الله واضح فإن من هو العدل من الرجال والنساء الجواب على تعاريف ومعاني كثيرة يجبعها أنه رجل لا يعرف عنه الكذب بين الناس يعني رجل ماذا رجل ماذا يغلب عليه الصدق والأمان هذه الخلاصة تعاريف كثيرة ومعاني كثيرة هذا الخلاصة فيها أنه رجل ماذا يغلب عليه السلطة الأمانة ولا يعرف عنه ماذا نشر ماذا الأكاذيب ولا يختجق الحمد فمن أخوان الكلام واضح أم لا الكلام واضح أم لا فأعيد عليكم الفائدة فإن لكم وجه هذا الاستثناء لماذا لماذا استثناء دخول الشهر برغیت واحد تقو الجمهور واجاز ذلك الجواب للنص لماذا؟ لأنه في الغالب انه اذا رؤی من شخص يراه ماذا؟ غير سؤال متى يتراء الناس الهلال؟ متى يتراء الناس الهلال؟ صدح؟ الظهر؟ ماذا؟ ایتر؟ آل؟ آل؟ آل؟ بعد المغرب من يومی ماذا؟ من ليلتی ماذا؟ من ليلتی ماذا؟ من وقت ترائي في قول عامة المسلمين يكون بعد مغرب بعد غروب شمس يوم أيش غروب شمس يوم أيش أحسن بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين ودخول ليلة ايش الثلاثين الغروب الشمس الشمس تتبع اليوم لا تتبع الليل بعد غروب شمس التاسع والعشرين ودخول ليلة ماذا الثلاثين يترى الناس وهلال في ساعة الغروب قد يرى قليلا خمس دقائق عشر دقائق رمع الساعة كلهم يقدر الله ثم في الغارب يختفي في وهل يرى الهلال قبل ذلك هل قد يرى الهلال قبل ذلك هل أم لا الجواب؟, الجواب نعم بلا شك ولكن هل يحسب هلال أم لا هم الخلاف سؤال إذا ما رؤي بعد الزوال من التاسع والعشرين هل يصان أم لا خلاف مريج بين أهل العلم لأنه قد حصل ويحصل وقد يرام لكن هل هو الهلال المعتبر أم لا على خلاف كثير بين أهل العلم وفي مثل هذا نأخذ بقضاء الحاكم قضاء الحاكم يرفع النزاع في مثال المسألة لأنه يحصل وحصل والخلاف قديم جدا. الخلاف بين المالك والشافعي وأحمد الخلاف بين أصحاب المذاهب اليوم أحمد رحمه الله لا يأخذ قطعا ولا يرى إلا برعية هلال بعد أن تغرم هذا شمس التاسع والعشرين وهو في هذا مثل شيخه الشافعي رحمه الله تعالى جزم ولكنه قد وصل وقد حصل ويرى وجماعات من السلف يأخذون برؤية ما قبل ماذا؟ الغرب يقول هو هلاء <تصفيق> يخلقون في الله بل يوم الحمد رحمه الله تعالى يشدد في المسألة ولا يرى جواز الترائي إلا بعد الغروب. يقول لا ينبغي أن يترى الناس إلا بعد إيش؟ في أثناء ماذا الغروب أما قبله فلا وحدث يعني قطعا لمادة الخلاء نحن نقول في هذه المسألة ترفع إلى الحاكم وهو ماذا؟ يقضي فيها ويرفع إيش؟ وهذا ما الشوكاني رحمه الله تعالى ما ذهب الجيد الكلام هذا واضح أم لا واضح أم لا طيب بعد أن يرى الهلال من المترائينة هل يجب عليهم أن يبلغوا الحاكم أم لا هل يجب أم لا نسأل خلافية مظاهر النص نعم لأن ابن عمر يقول فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فصامى وأمر الناس بماذا مصيامي هذا الباصم أن تخبر الناس ولا حرج أن تنشر بين المسلمين لكن بعد إخبر ولي الأمر لأنه في الغالب الإجماعي يكون على كلام من ولي الأمر أما أنت من أنت ستفتن نفسه وتفتن الناس ربما تصدق وربما ماذا تكذب لكن عندما أن ترفع إلى ولي فهو يصدقك إذ أنك عدل عنده فيجمع المسلمين على ماذا؟ على رؤيتك هذا هو الصور نفهم لكن تفرع عنها مسألة إذا لم يخبر هل عليها؟ إذا لم يخبر ولي الأمر هل يجب عليه الصيام أم لا؟ هذه مسألة يواني الثراضية ولا نحب ذكرها ولكن حفظ الله تعالى قد ذكرها عن والسنة عنها ماذا؟ أنه يبلغ ولي الأمر لانا الاجماعی نعقید بكلامی نہیں بكلام افراد الناس هذا يسو مفہوم لكن هل الصیام يكون اعتماداً على الرؤیہ او اعتماداً على قضائے ولي الامر؟ ها؟ الآن صیام الناس بعد ان يقضی ولي الامر يقول قد ثبتت عندنا رؤیه فلان من وهو عدل فصوموه الآن قوله صوموه هل الصیام طاجعن الى امر ولي الامر ام الى رؤية فلان من فلان ها ولي الامر ها الجواب الرؤية الصواب نعم ان الصیام قائم على الرؤية ولكن الاجماع قائم على, على ماذا على ماذا على ولي الامر يعني دخول الشهر خلاص رمضان دخل مئة بمئة, بمئة, بمئة بسلق لكن إجمعوا الناس على الصيام يرجعوا إلى ماذا؟ إلى قضاء من وليولهم أو من ناب مناب هل هذا الكلام أم لا؟ واضح من إيسا واضح؟ واضح من قال وأمر الناس بصيامه هذا الأمر هو من باب التبليض وإلا فإن الأمر بالصيام ثابت بالكتاب وماذا؟ والسنة وينو ينقال امر بالمعروف امر بالمعروف انت تبلغ هذا الامر للناس والا حقيقه الامر قائمه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم هذا الكلام ده عيدوا كلام شوفوا كي كي عن اي الكلام عيدوا من كلام لازم لا. تعرفون ما هو المقصود به هناك خلاف تبيل بين الاصول في مسمى امر الناس يعني الان نحن نقول نحن الان الناس بالصلاه فين قال قائل يا اخي من انت حتى تامر الناس بالصلاه من الذي يامر بالصلاه من الذي يامر بالصلاه الشرع انت مبليغ نحن نقول نعم نحن مبلغون ولكننا نامر الناس احنا الناس بحكم ان الله جل وعلا ماذا امرهم فيقول هذا الكلام لا إذا كان كذلك معنى هلا أن الأمر من عندك فلا يصع أن يقال أن تتأمر الناس والأمر هو ثابت عندهم بأمر الله عز وجل تفهموا هذا كلام أم لا شاهدوا الكلام الكلام كثير أم لا أما عند الناس يعني ببساطة تقول الأمر الناس يتعرضون لكنهم يتطلقون ويفصلون مثل هذه المعاني حتى ماذا حتى يجيبوا الصداع قليلا نفهم يا في الله نعم الشاهد يا أغاني في الله انك تعرض الكلام جيدا هذا كلام ده كده كلام الشاهد يا اخواني في الله نحن نامر الناس بالمعروف ونهام عن المنكر كما أمر الله تعالى طامت علوا ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وان كان هذا الامر قد استقر عندهم بامر الله عز وجل يعني أمر الله الله جل وعلا قد امرهم ابتداء هكذا أم هذا الامر ونجدده بانمره لا حرج في ذلك امرنا نحن نامرهم والله تعالى قد لكننا نحن في حقيقه الامر ماذا مبلغون مفهوم يا اخي لله طيب وعلي بن عباس من الله من هو ابن عباس من هو ابن عباس عبد الله بن عباس لانه هو اللي عن الروايه عن رسول الله صلى الله عليه كان له اخوه من هو اكبر ابن عباس من هو اكبر ابن عباس فضي لا الفضل بن عباس اخوه الاكبر ذلك الذي كان مشتغل بالروايه من, من هو عبد الله بن عباس ابن عباس والدوله العباسيه تسجل لمن تسجل لمن الى, إلى, إلى عبد الله عباس تسجل الى ابي لكنهم ابناء عبد الله عباس الامام نافع في يقال فيه يقال فيه ابو الملوك طوم ان الملك بن عباس ما كان الا من من الحفيد الراني الرابع من ابني علي بن حمد بن عبد الله بن عباس وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ما زال يناهز بالاحتلال قيل عمره 14 عام أو 15 عام مات رسول الله عليه وسلم ابن عباس ما زال في عمر ماذا في عمر البلوض داخن عالبنوں 14 عام إلى 15 عام ومع ذلك قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدین وعلنه التأويل لأنه كان حريصاً عن علم من الصور. صور فالنبس ومن رأى فيه تلك المحياة رأى فيه دكاء وصور فعدعانه بالفقه في الدین وليد يا في الغالب أن أن المبرز تراهم النعمه اصفارهم هذا من نعمه اطفاري ما مبرز حارث تقول هذا لاعلى الله ينفع به انا استفان اللهم اعز وجلك ان عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب من العرب احسن الذي يسكن مذا البادي ان عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال لماذا سمي اعراب ليس عربا اي يا بني اليس عربا اعراب اليس عربا فلماذا قيلت لهم اعراب ها يعني ما الأمر على خلاف ذلك تماماً بل كان العرب إذا أراد أن يتعلموا العربية والعربة يبعثون أولادهم إلى ماذا؟ إلى البادية كي يتعلموا العربية والخليل رحمه الله تعالى قبل أن يكتب كتابه العين إنما تعرب قال تعربنا يعني ذهب إلى ماذا؟ إلى العرب فكان يسمعوا دلطهم وحروفهم ويكتبوا هذا الحرف شفته كذا تعلم من العرب ويستيبويه رحمه الله تعالى عن القبر عندما قال له لحمت يا فارسي قال تعربت باب يعيش العرب سنوات عندما تكلم في حضرة الخليل ولحن فقال لو لحنت يا فارسي فأخذ في نفسي وذهب وما كذب مع مع العرب يحسن أي شيء؟ العربية فكانوا في غاية, في غاية الإعراب. ما الإعراب ما هو الإعراب؟ ما هو الإعراب؟ ما هو تعرف الإعراب؟ ليس أصطلعاً أصطلعاً وتغير أوها الكلمة أكذا أم لا؟ في اللغة ما هو الإعراب؟ يقال اعرب عما في قلبه يعني ايش؟ ما ايش؟ صرح واظهر فليماذا سمي الاعرب اعربا؟ تمنى كانت غاصا سليما وقالوا له اهل الحبق ليش ليش سليمون؟ لا بأس لا بأس. أما عن قال لا بسلام اما على الله اجل الاعراض اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما زمرت وقال عليه الصلاه من بدا جفا كان فيه الجفاء لا هناك معنى الآخر سبع آخر في وصيب هذا إن شاء الله واجب على من هذه فائدة طيبة هذه فائدة عياب واحدة عنها طيب إن شاء الله بحثوا. ان عرابيا جاء إلى الدبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلالة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله بہت بو اکمبہ مو اک بہت شدول أن لا الا اللہ محمد رسول اللہ مدوس ان محمد رسول اللہ